لأني مضيت لم تعثر فطايا ملت روحي فوق كفي ولم أتركها في وحني الدنايا لأن بعثت أشواق وفي ربي المنايا لأن زرعت أرض الموت غيزا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 هي سترت الطلوعات الرزايا ام عشقت ان غاب الجهادي اولىق الهجر في دنيا البلايا اولىق الهجر في دنيا البلايا لا أحد يبادلني التحايا وأنضيك الغريب بدار قومي, قومي فلا أحد يبادلني التحايا ولا أحد يشود عليك بالق وثبتي يخطو خطايا اعيش بغربتي دوما وحيدا الاقيها ولا تلقى سوايا فوا عجبا ايجرني صحا شبت قع السرايا لأني صدعت بالحق المبين أقاس الهجر يعصف في سمايا يا أهل البصيرة كيف أحيا وأحزان تضج بها الحنايا لأني صدعت بالحق المبين أقاسي الهجر يعصف في سمايا يا أهل البصيرة كيف أحيا وأحزاني تضج بها الحنايا وأحزاني تضج بها الحنايا وكيف العيش في سعد وهادي عذاب ينغدت سبايا اسمع كل انات الفكانا وصيحات العدام من الصدايا وأبصر جرح احبابي يناديني ولا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 درب وحدا ولا أحد يرد على ندايا فسوف أسير يصحبني سلاحي وعزمي شامخ يحدو علا.